Aşhedu Allāh ilāh illā Allāh. Aşhedu an Nūḥ nād Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Hai, atas salat. Hai, atas حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من الصلاة خير La ilaha illa